بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم آمين الكتاب من الله العزيز العليم الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب بالقول غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب لا اله الا هو لا اله الا هو المصير اليه المصير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 تتقلههم في البلاد كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم كذبت قبلهم قوم نوح والاحزاب من بعدهم وهمت كل امه برسولهم لياخذوه وهمت وصولهم لياخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فاخذتهم فكيف كان عقاب فكيف كان عقاب وكذلك حققت كلمه ربك على الذين كفروا ان انهم اصحابنا وكذلك حقت كلمه ربك على الذين كفروا انهم اصحابنا الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين امنوا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 اتهم ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من ابائهم وازواجهم وذرياتهم انك انت العزيز الحكيم انك انت العزيز الحكيم وقهم السيئات وتِم السئات وَبَتَ بِ السئاتِ يَومَائدٍ فَق الرحيمتَ وَبتَ ب السات يَومَائدٍ فقد الرحيتهَ وَذلِكَ هو الفَل الليم وذلكَ هو الفَل ال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 <سكم> إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فُرُوجٌ مِنْ سَبِيلِ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ ذَالِكُم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَذَبْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا فالحكم لله العلي الكبير فالحكم لله العلي الكبير هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا هو الذي يريكم اياته وينزل وما يتذكر إلا من ينيب وما يتذكر الا من ينير الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ر الدرجاتِذ العشيقوحَ منِن أمره على نَشاء مِن, من بادهليذ يومَ التَّلااقُ رجات العشيكوح منِن أممره علىلَ من يش يومهم بارزون يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لمن الملك اليوم لله الواحد القهار لله الواحد القهار اليو تجز كل ننفس بما كسبت اليوموم تُجزذا كل ننفس بما كسبت لاظل الم اليوم لاغ الم اليوم إن الله سريع الحساب إنِ الله سريع الحساب وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَضِمِّينَ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ ما مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ مَالِ الظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يعلم خائِة الأعيون وَما تُح في الصدور يعلمة الأعيون وَما تُ في الصدور والله يقضيب الحّ والله يقضيب الح والذين يدعونَ منِ دُهِ لا يقضونَ ب شيء ان الله هو السميع البصير ان الله هو السميع الرصيد اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين كانوا من قبلهم اولم يسيروا في الارض فانظروا كيف كان كانوهم اشد منهم قوها واثرا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق كانوهم اشد منهم قوها واثرا في الارض فاخذهم الله بذنوبهم وما في مَوْقِفِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قوي شديد إِم قَ شَديلُ لاطال وَلَقدَدَ أَغْسَل النامُسَابِ آياتناَاوسُ الْ القان مُبين وَلَقدَدَ أَْسَلنا مُسَالِ آياتِ نوسُ القان مُبين إ فِي الرَعنَ وَهَا مَانَ فَإِذَا لَقُوا وَهَمَنَ وَقَالُوا نَفْقُولُ سَاحِرٌ كَذَّابٌ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا قَتَلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ فلما وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ وَقَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُونِي أَقْتُلْ مُوسَى وَلْيَدْعُ رَبَّهُ إِنِّي أَخَافُ أن بَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُبَدِّلَ دِينَكُمْ أَوْ أَنْ يُظْهِرَ فِي الْأَرْضِ الْفَسَادَ وَقَالَ مُسَاب إِ يَْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ مِنْ كُلِّ مُتَكَبِّرِ الل يُؤمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَاب وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول الله وقال ومن مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقال اتقتلون رجلا ان يقول ربي الله و قد جاءكم بالبينات من ربكم اتقتلون رجلا ان الله و قد جاءكم بالبينات من ربكم وان يك كاذبا فعليه كذب وَإككَبًاكَ وَإكُ صادِق يصِكم بعضُ الذي يعيدك وَك صادِ يصِك بعضُ الذي يعيدك إ الله لا يهديمًا هو مُسفُ كَذاب إ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 قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم وقال الذين آمنوا يا قوم اقاف مثل يوم الاحزاب وقال الذي امن يا قوم اني اقاف عليكم مثل يوم الاحزاب مثل دق قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعضهم مثل دق قوم نوح وعاد قَوْمَ سَمُودَ وَالَّذِينَ مِن بَعْدِهِم وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلنَّاسِ وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ وَيَا قَوْمِ إني أخاف عليكم يَوْمَ التَّنَادِ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِبٍ يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنْ اللَّهِ مِنْ نَاصِبٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ قُل لِّلَّهِ فَمَا لَهُ مِن نَّادٍ وَلَقَدْ جَاءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُم بِهِ وَلَقَدْ جَاءَكُم يُوسُفُ مِن قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ اتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا اتى اذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب فذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم الذين يجادلون في ايات الله بغير سلطان اتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كبر مقتا عند الله وعند الذين امنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبّار الله على كل قلب متكبر وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب وقال فرعون يا هامان بني لي صرحا لعلني ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاقلع الى اله موسى وانني لاظنه كاذبا هَذِهِ السَّمَاوَاتُ فَاطْلَعْ إِلَى إِلَهِ مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ وَصُدَّ عَنِ السَّبِيلِ وَكَذَلِكَ زُيِّنَ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ سَبِيلَ الرَّشَادِ وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُونِي أَهْدِكُمْ الرَّشَادِ يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع وان الاخره هي دار القرار يا قوم انما هذه الحياه الدنيا متاع مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا مَن عَمِلَ سَيِّئَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّا مِثْلَهَا وَمَن عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَن يَعْمَلْ مِن صَالِحٍ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ يكون فيها بغير حساب ويا قوم ما لي ادعوكم الى النجات وتدعونني الى النار ويا قوم ما لي تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به إلى العزيز الغفار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار لا جَومَ أنَّما تَدعونَني إلَْهِ ليسسَ لَ دعَعْوَةُ فيِي الُّْيا وَل فِيآخَِةِ وَأَن مَرَدّن إلَ الله لا جَمَ نَرُدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ وَإِنَّمَا رَدُّنَا إِلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ لا تستقرون ما اقول لكم وافوض امري الى الله وافوض إلى الله ان الله بصير بالعباد ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا وَحَاقَ الله سيئات مَا صَنَعُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ أَنَّهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا النار ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب وإذ يتحاجون في 119. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا 110. وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء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 قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله قد حكم بين العباد قال الذين استكبروا انا كل فيها ان الله وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب وقال الذين في النار لخزنة جهنم دعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أَمْ تَكُن تَأْتِيكُم رُسُلُكُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا وَأَلَمْ وَاَلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ إِنَّا لَنُنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ فَاصْبِرْ إِنَّ وعد الله حق الحمد ربك للعشي والإلكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه تائهون ان في صدورهم الا كل هم بالله انه هو السميع البصير بستعذ بالله هو السميع البصير لخلق السماوات والأَرض أَكبَر من خلق الناس ولكن كثًَا الناس لا يعلمون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 فَقُلْ نَادُوا رَبَّكُمْ دُونَني أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ مُدَاخِرِينَ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَن عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ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 ان الناس ولكن اكثر الناس لا يشكرون ذلك الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فان تكفكون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء ذناء وصوركم الله الذي جعل خلق قرارا والسماء لنا او صوركم وصوركم فاحسن صوركم ورزقكم من الطيبات صوركم فاحسن صوركم ورزقكم من, صوركم ورزقكم من الله ربكم الله ربكم فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ العالمين فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَؤُهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَالْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَدَؤُهُمْ مُخْلِصِينَ لَهُ